астьه الله يعني ان القطلة فكبها يعني اوض عسط مع مل حى عسط مع مل ح 주세요 اي inferحن gefن كيحن جيد inc проч Peace Jay primary صبك صرف آآ آختك مل خ SAM اي و حتى لو حرتك مارك و Ohh مغابل التذ lymph � ندق sobre تيbeh عزه وينا عز شوف اليوم اللي عز ما يزمنيز مرحبا؟ في السرع مين يقطف أخوات ما يعملون الحملة قوية عليهم الناس الله عند الجزء يصبر نسانا ونسانا ونسانا خذ بنا يا شيخ نحن نتكلم شاء الله عند الجزء عن فتكلمنا عن الفاعل وتكذبنا عن المفاعل وتكذبنا عن المفاعل وتكلموا عن الخبر وهناهم جوما أولئين يتكلموا عنه الخبر بأنواعي وإلى إيه عايزة تركيز مع عين المتبع من الدخوة بيقول لك بابا الكلمة ليه مش, مش مفهومة الكلمة مش فوقها حاجة مش فوقها قولي, حاجة مش, مفهومة قولي. حاجة مش مفهومة قولي الخبر ده خطوة المسل الاستسرائيات ده؟ نولها قد بالك هاو أفضل يبوخ ممتده بصراحة هذي أخوه الأولي يبوخ ونفسه حتى واحد يعني كنت يتعاون على الكلام ده إنساء الله بيزن في يأتيك مش لازم يشيك من عدد الراسة عندك حصيرة يعني مع بعض وأجيب إنت بتحصل وإني بحصل فإنك الطالب ممتدد ما تقول لي ليه تعني بيه الطالب ولا كالطالب مبتدأ هتقول لي ليه مبتدأ ولا تصيبوني اسميه هتقول لي ليه أنا عرفك إينا بوما يسميه صلى الله عليه وسلم ليه شو ترى؟ ما ستبعين الشيطة الكده بإجابة من اسم عشان أعرف الاسم أعرف بقول أنا عليك ما عرف شك خلي ابن ألف ونبتدلل على إنه هو اسم ابن ألف دي اسم والقسم إذا قولي قد به الجملة بيضا جملة إسمية الجملة إسمية أول حاجة فيها نسميه الممتلق والحاجة الثانية نسميها الخبر الممتلق مرفوض الضمن والخبر مرفوض الضمن طب ليه لهم اتسلمتوا الخبر؟ هم؟ بولي بولي. أخبر عنه عن... يتم الجملة انتهى الكلام يحسن الاخوف عليه والخبر الخبر القوسي والممتن كالله باغم والأيالي يعني ما قلت الله باغ مواسط وقف... يبقون اتسلمت يبقون خبر احنا يتعلمون يبقون معكم فندى هي الشاهد الايا دي مبتدا خبر تم الكلمه أطالب ايه ابتدى مبتدا اخطابوا لما تيجي تعربه صح اقطابوا مبتدا مرفوع بالضمه ظاهره على اخره مجتهد لان الصح هنا إن واقف عند الاكس ها هو ما وقفش في شكل أسقued. مسيح أصل مراعمة مراعمة綴 تضمة م٧تِهِدُّل ويبقى ألغفه مقتلع مرفوع الظّم الظاهر على أخيره موتهدُّل وخبره المقتلع مرفوع الظّم الظاهر على أخيره ليس يوم بياته الم depicted Mulmuraل فوق الظّمة أو خبر التضمة انتهى طب السؤال اللي أحد إلي mellisai م oùف 這個 مثل.. الخبر ده موفه واحد كلمة على واحد موفر فلما تيجي دل أنواع الخبر أقول لك هو الحال إيه هم موفر موفر أهو عم يعني يدل على واحد موفرد يعني كلمة واحد خلاص خلاص يا فاني اي يا فاني واضح لي الحديثة سيمالو راجع هدي يا فيبريو بريطه ادي بس بضغط الضغطه الزائده على اكيد سيمالو مختلع بالضمه سيمالو مبتدا مختدا ايه مبتدا سالم الثاني ملفار وطم الزرع على كله وظن الاسمه يدى وقصر الحل رفع فالله رفع حد يعرفو كده طف يا محمد للغاية أول يا محمد شو خد بالك التناج ومعانش حد بي ابنه وابه <تصفيق> <تصفيق> <أيوة>. يا <تصفيق> محمد <تصفيق> <تصفيق> الحلكة مبتلع مقفوع على المترفة عبد المصارح السمار مبتلع في السنة ملفار على فروة الهاء مضف منر وهم في محمد الزرع ومضف له ويناع خبر المبتلع الثاني مفاعة ببرماء والجملة اللي اسمها في المحل رفع افتوار رفع محل محل رفع, محل رفع. في المحل رفع افتوار جميع مبين والله حد الثاني عنده استهدده محلقاته مقتلأ اول مفاعة بودامة الظاهرة على اخيره سيناه هو مقتلأ ثاني مفاعة بودامة الظاهرة ايضا على اخيره ولها مضف اليه في محل كار في علاقة خبر المتدئ الثاني وفور الضم والجملة الاسمية من المتدئ الثاني والخبرها في الحاج رحمة خبر المتدئ الاول عشان اليوخو ما يتغوش مبينه احنا خذنا المتدئ الخبر مفرد عايزين نأخذ الخبر الجملة الخبر تقول لكم لي جملة يسوية ونقول لكم اخذ جملة ايه؟ فعل ايه؟ ايه جملة مفرد ده جملة بس قولنا ايه ؟ فتقول لي زالك اقول لك يا سيف تأه ده قولنا قولنا اسمية وقولنا اسمية دي وقعك في محل ايه ؟ رفعك الله ايه خير ايه ايه ايه ايه ايه حافظ الطالب الممتهم الطالب الممتهم ابن ممتهم ده مخرج طيب الحديقة في المعروفة يا فلما بدين نعلم ده بنقول دي دي, دي, دي جملة جملة اسمية وقعت في محج الخبر الممتهم ده ده و زي ما تيجي تقول لي سماروه يا الاعلى بابا ولكن بجملة يا عام الشيخ ممكن تقول بس خبر في معادة رافع هتقول لي ازاي لو دا ما هو يا عام الشيخ في الخبر ليه مفرد وينه همه لها نوعان هم قلت تقول سماروه هم قلت الجديد بقى اللي اعطيها نقول ايه لما دي تقول لي عليك وانا مبتدى مبتدا شيء بين دي انت اول مرفوع بالضمه الظاهره على اخره ثيم هو طب الهاء احنا قلنا امكن كل ضمير يخش على اسم مطابق كل ضمير يخش على فعل رفعني ضمير دخل على ايش ضل في في معروفه يبقى في ها استفاد واستنتج والهم بتوقيف محل الجر في الظاهر يعني عن خبر استفاد في والهم الاسميه من المبتدا والخبر في محل رفع خبر حد فاهم حاجه ولا صعب او لا تاني او لا تاني خلاص او لو صعب تاني اذا تشوف ممتدى الساني ممتدى الساني جارة نعم ممتدى الساني ما هو شوف يا احمد اولا دي هم اسمي تجيان عندي تجيب عشمال ما ينفعش بقى فرس الماروخ يعني اقول الحديقة تو... ها في ماروخة ممتدى عشمال ممتدى عشمال ممتدى عشمال فالرص لازم اعرفه ممتدى تانا وبعدين تلاحيش حاجة احمد اقول لي احمد حاجة ان جملة اسمية دي اتابة فيها ضمير ان هو هاتي ما روحها على الحديث تفضح يعود عليك ويطابقوا على تسكيله وتسكيله ثاني عندنا الخبر ممكن يكون مختلف ممكن يكون جملة فاذا كان جملة سواء كانت اسمية او فعلية لازم من عائد فيها والعائد ده نخليه بس الأخوات معين لازم فيها من عائد هذا العائد يعود على المقتدى ونوافقه بالتسكير والتأميس الحديقة مع الناس تأميسا غير حقيقية بإنها مش واحدة ست ولكن هي في الضوصة مع الناس صح؟ سماء إيه؟ واجلسة لازم يكون هنا ضرير يعود على الحديقة لو قلت ها في ما روحه فلازم يكون ضمير ايه الضمير العائد ها في ما خلاص اني انا في محل خبر ده في محل خبر ابتدى في السهل ليه ايه يعني اه خالص خبر للمستقبل في في سين وراء يناعت لخبر خبر عم حذر بعدها بزمع بزمع خلاص يا فني خبر اللي مبتدئ اللي هي يناع طبعا خلاص يا فني واضح واضح كان مدرسة الراب كان مدرسة راب ش знаком kennen شو mentor كم يرملي كل شديد شديد عبدا شكا شك يا عم 어주ع من Acts المادرسة مبدأ مع بعض الزراع أهو يعني اقتر غرف مضاف مضاف فاعل مرفوع بالضمه الظاهره في محل نصب مفعول به والضمير الفاعليه في محل رفع فاعل الفراديسها بطريقه المفروض دي انا مضاف مضاف اه مضاف هنا بارك بقى فين ماشي رقص انت يا شيخ عمرو انا عايز انا في درس ان المراجعه دي تحديد مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره يجسد يوم فعل مضارع مرفوع مرضاما الصحيحة لا أعلم اسمها طلابه ايه؟ فعل مرفوع مرضاما الصحيحة طلابه إلهان <تصفيق> مضاف إليه؟ لطلاب في المحنجة الجبنة يساعدين أيا حمال أحمد أبو حمال جبنة جميع يبسهم لطلابها في محدة ربك خبر مفتتة برس أتقول لي دي دي قول لي يا أخواني يعني وقلنا ان اذا كان الخبر جمله فعليه لازم يكون فيه ضمير يسموه العائد العائد يعود على ايه؟ على المدرسه المدرسه مؤنثه تانيث مجازي مش حقيقي مؤنثه تانيث مجازي يعني مؤنثه تانيث لفظي فده ايه؟ فقلت طول يا ابوها جبت الضمير يعود على الايه؟ على محمد ولا مش واضحه؟ يعني الخطول وثم الفعل الفاعل والفعل ده خلص الجمله الفعليه بتاعك من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا ما يتاكل الضمائر الهاء يبقى هذا رفع في ايه الهاء هنا فاعل فوالجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لابد في الاعراض من زفر ان انت هو على المبتدأ ما يا اخوانا ايه لي يفري الوهد على الوهد ايه لي يفري الوهد على الوهد ما هي الحاجة اللي بسيطة ايه مساء المال واسع يوم واحد يوم واحد مبتدأ المبتدأ دي يعني اي واحد يعرفش وناك اللي بتقول المبتدأ ومدفوع بالطبع اظاهر على اخرين ايه حاجات ما بتظهر سي حاجات تظهر معناه يبن ايه يتكلم ده فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم فاهم طلاب ها طلاب الضمه اذا اتصل باليس يبقى اذا اتصل بالفعل هنا اتصل بايش بالضافه ايه يبقى بالفعل ده الفعل الفاعل؟ الفاعل؟ الفاعل؟ والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر المركب جمله فعليه والهاء تعود على معي احمد انا عايز بس اخو يقول معايا بقى محمود طبعا الشيخ معز معاه خلاص نعم ماشي يا عماد ايوه طب جيب لي الشيخ محمود طيب ابطا لي ومفتاح الحديقه سماء رقم 2 المدرسه يكتظ طلابه طلابه يا توخزوا ها؟ الطاير في الطخز اوخز اخواني في مع بلاش الاخوان دي كان اتصرف ان المواصلات الاخوان ها في مع أبطأ يا صورة الرسل أحد لا يا جديد وجوه جديدة أبطأ أبطأ, أبطأ, أبطأ, أبطأ, أبطأ, أبطأ أبطأ المكان أفواج الظنة الظاهرة الظاهرة على أخير فوقها ظرف المكان من سوق اه من فتح اه فوقها فوقها الفتح في محل الأسفل فوقها ظرف المكان مابنى عن الفتح في محل الأسفل الغص كل حاجة تيجي بعد البعض كل حاجة تيجي بعد, بعد, أي حاجة. بعد الغصر، الغصر ايه؟ اي حواحدة تيجي بعد الزقص يبقى فلنقول فوق الغص يبقى الغص ايه؟ الزقص بلت تقول اخطائروا اقول لما اخطائروا مبتدى مرفوع فوق اماما تحت كل هذه ظروف الامان خلف وراء فوق تحت بيظروف الظرف بيبقى على طول منصوب والنبن على حسب في محل نصب فوق ظرف مكان مبني في محل نصب الظرف الظرف مين مجرور بالكسره الظاهره خلاص والظرف وظرف أو الخبر في دول ظرف اول خبر المكون من ظرف والمضاف اليه مسميه شبه جمله في محل رفع خبر الطائر لان الطائر الطائر مبتدا والمبتدا لازم يكون خبر هنا خبر يا جماعه انا تاخد بص اول حاجه, أقول حاجة ما ينسهاش بقول دي بس عشان الاخوه يكونوا في الصوره احفظ القاعده الظرف لا يبهد نوم المتعلق يتعلق مه الجر والمجرور لا يبهد نوم متعلق يتعلق مه تاني عشان بس محل يشير صح منه ويتوح فوق الهوصل <تصفيق> تقول لي يا شيخ نازم ده لا يكون لو فعله ويفعله يكون اشتغل فيه مش انت بتوض مبنى على الفترة فيه محل نصب من اللي نصبه أقول له أصلي متعلق بفعل فين الفعل دي عم الشيخ لانت تقول له جملة له أصلي محزوف أصلي كلام استقرأ فوق, فوق, فوق الغص فلما تيجي تقول لي أقول ده فوق أقول ده فوق ظال في على الفتح في محل, محل نص متعلق بفعل محزوف تقديره استقرأ الغص مضف إليه مجرور بالكسر وشبه الجرم ان يكون من ها الظرف والمضاف اليه في محل رفع حال حد فاهم حاجه هو اي حد فاهم اقول في بعض الاخوه يسالوا يقول لك يا عم الشيخ انت فين كريم انت بتقوله بس في حته عايزه افهم ده يا مستر ليه قلت فوق كظرف اصله منصوب ايه اللي نصبه اقول له يا عم الشيخ قصيده متعاده لازم الظرف يكون في حاجه ربطاه بتشتغل فيه عشان تنصبه ايه اللي بيشتغل فيه فعل طب فين الفعل محذوف طب جبته منين فهم من الكلام طب مين النص عليه يا جماعه ان هو كده كل ظرف متعاده انا عايزك يا الظرف مثلا والجار والمجرور متعلق بالفعل ولا مش بالفعل بتعلموا تخلي يا أحمد يعني بقى إزلك على لفعلة لفعلة. العرش استوى ها متعلم بالفعلة لابد عين الرحمنه على العرش استوى يعني استقار على العرش ها متعلم بالفعل بفعلة بفعلة استوى هو بفعلة هو نعم الشيء تفعلة أفضل ديوري فوق تنغصي إيه حقوق الكلام ده هو عشان همانين باب التفسير أقول لك حرف الجنب ده متعلم بإيه؟ قوم انت تدور تقع على فعل فعل فعل متعلق طول ما تحس المعنى ايه طب بالك من الظرف كده و على فعل فعل و تعندك روح هنا متعلق متعلق بايه فعل محذوف طب دي يعني بالبلدي انا لو ما فعل مظبوط بيجي باللب ده بتحس المعنى مظبوط بالظبط ادوره انا متعلق لان انا ما نبني على الفعل في محل نصب طب مين اللي نصبه اقول لك فعل فين الفعل اقول لك محذوف طب مين اللي قال كده مفهوم السياق طب مين اللي قال كده يبقى يا جماعه ايه مفهوم هو هيكون حد فاهم مش كده لا لا, لا, لا, لا تاني انت مشفته بالك منها خالص انا باخص لي قاعده تفسيريه نحويه قاعده دايما اني اقول لك ايه يعجب دوره كده بيدعوا يقول لي في حفظ الدور يدور على متعلق لحفظ الدور الحفظ ده متعلق بايه فطبعا في بعض الناس مش عارفين متعلق بم بقى بايه يقول لي دوخه لا لا احنا نقول اهو لازم تدور على ثاني مربوط ربط بالحيث المعنى بالايه بالظبط انا بس واذا جيت ايه لا لقيته اهلي المرسال من ادوش بتطفينه استقروا حسب السلاق الكلي واه استقر اهو آه الاخوة في المعهد يوه يشتح الاخوة مبتدأ المرفوع بالنظر الضغب على اكيد طبا في حرف البرو طبا مع الاسم المجروب على اكيد وعلى من دور <تصفيق> هو المجروب في شيء الجملة الجار في محل رفع خبر المبتدأ في متعلق؟ المتعلق مثلا مو... موجودين او مستقر مو لا هو أفقاد هو أفقاد بفعل المحسوس يقولوا استقروا استقر. المتعلق حرف الجراء ضبطي ولا شبه الجملة المتعلقة البصل جمهة متعلقة بيه فيه؟ يعني او حرف الجراء تعلق بيه اه المتعلق هو الضبطي هو الضبطي حيث ان ولا لازم لا استقروا استقروا لو في فعل ايه عامر كان واضح في <تصفيق> الكلام استنى يا أبراهيم لو في فعل يا عامر مربوط من حيث المعنى مربوط من حيث المعنى بقولك الفيه ده مربوطة اللي, اللي عمل فيها والي اشتغل فيها الفعل بس إلي قال ليه هني بقدر الكلام دي اللي قلني اسمي اللي فعل أنا صنعت فعل أضرت فعل لإن هنا قلني اسمي يا عامر هو في السبب اصح تقرير ده تقبلنا موضوع نتكلم فيه يعني بس في nee. هم قالوا استقر انت ما يكون اه لما يكون امتى يا شيخ شغل... احمد مفيش سعر ولكن دي سعر يبقى خلاص ها بالنسبه لتي من... لا في المحل جامد بس هو بنو متعلم كل حد بيرغب يتعلم كل حرف داره متعدع اني عربي سلا بذلك اني عربي سلا بذلك اني اخواته اني لكم انا عايز اكتفن مش عايز اكتفن في اخوة عندهم دي كلكية. كلكية. الناحو دي كلاكية مفيش كلاكية الناحو ده ميزان العربيه الناحو ده احلى مادة تسمحها وتقراها بس ان ما فيك عايز واحد يقربه اتحدىك انك انت تبقى احلى مادة عنك مش عشان حاجة عشان انه مادة بتخاطب العقل تتفهم انت عارف ان هو المرخوضات قولتك اه يصم عليك حينك كنتم بلو متفاضح ولا ان انت تبقى بالكيميا والفيزياء مش تبقى بالنعم ولا ان فيه ان ما خالش فيه حد ايه بيشكله بس فلما تقولي الاخوة اولا ان كان الاخوة مبتدى مدفور للضم الظاهرة على اخيره اخوته فيه عمثلة متعلق بحفظ بذعي لنحذوب تقديره استقرر او استقرر المعنى اسم مجرور بفيه وعلامة الجربة الكسرة الظاهرة وشبه الظلم من, من حفظ الجرب والمجرور من الجرب والمجرور في محل رفع خبر المكتل ايمن ايه ايه ايه في اللغة العربية الخبر ثلاثة اسنام واحد مفرق 2 جمله الاسميه او فعليه 3 شبه جمله الخبر ما يتم عنه عنده كلام ويحصل الوصف خالص ده الخبر تعرفه من كده الكلمه الكلام بيقع عندها يبقى خبر بيتم عندها فلما تيجي تقول لي بس او بسنا الطالب المتهم مصر يعني ايه خبر مفرد فيما روها يا ايه؟ جملة اسمي يكتب كل يا ابوها جملة فوق الوصل في الناحة جبنهم ظرف او؟ دكتور لو اننا قدنا اتباع نزف فوق الوصل يحاولوا خبر من شبه الى وما نولش بقى وساعات ما نولش بقى فوق استقر متعارف عنده ولا ايه شوف شفت الشيخ منصور بيقول ايه طب يعني هيقول ايه هيحط كلمه استقراء اقراء الت... المستقره ملي. فوق الوسط ملي. او الاخوه استقروا في المعنى هاتيت جمله ان بيقولوا بقى استقروا قلنا فعليه يقول لك حرف الجر ده في الحاله دي نقول مش متعارفناه مين هكذا؟ شوف, ك... شوف كلمة ايه؟ شوف كلمة ايه؟ كل حرف جهو في اللغة العربية له متعلقة بس نازم يجوه متعلقة بالفعل يشتغل كلمة موما ده الفعل موما ده الفعل موما ده شنفان انا اقدره فهو ليه العلماء بيحتلفوا في العرب الآية؟ مو بيكل واحد يفاهم الآية بالفاهم وينقطعنا بتأدير معين ليه احنا ما بنخاف بخال الكلمه ما بنجيبش ايات الفصاد اللي في الاعراب ليه ليه لان ممكن يكون ده كلام واخده ممكن اخويته مني ممكن انا توه انا اصلا ممكن اغلط وبعدين نرجع نقول تاني بحضره ربنا ما ينفعش ما يقبلش ان احنا نقعد نلعب ده كده حد فاهم حاجه نعم مفيش حاجه يعني الشارع اصلا ماشي خالص انا هظبط انا هقوله كلامي هذا